Look at our problem with rules بدلوا بدل من ماذا بدل الشمال من الأسود لان على ماذا على نار ذاتي وهو هنا يوجد أصحاب الأسود الناري الأسود الناري على ماذا على النار بدل ماذا بدل من أو الخانس والثالث أضراب والغلق والنسيار مع بدل المباعد. بدل المباعد. بدل المباعد. بدل معنى لأن لك أن تفكر بانك تفضحك بجيئة بجيئة قطبت ماذا؟ قطبت ماذا؟ الأول ثم لا تقصد الأول وتقصد الثاني يعني الأول الثاني و الثاني لا لكن بعدما قطبت الأول قطبت عنه وبدأت قطب الثاني هذا بدل ماذا؟ ما علا في يا وليك. بدل المسيان أو بدل غلط أولا بدل غلط يمكنك إذا نقول يا ما في الأقرأ عودوا إلى مات نوجع إلى ماذا نقول أقرأ يا ولي محفظة ماذا السلام يا ولي ماذا عطل هذا بدل ماذا؟ بدل الغلط أين يقع الغلط؟ المسيان فقط وإلا الجنان ماذا؟ أن المسيان المسيان البدل فقط طيب أما المسيان يا أخوة لأنك تكون قد أردت أصباراً أصبحت تكتيراً لما فلما تبيّن أو تبيّن أنك أو ذلك أصبحت وهذا بدأ تبين لك أن